إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ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 والاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم واذا في بطون امهاتكم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 الشاه الاخرى وانه هو اغنى واغنى وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واضرا والمؤتفكه اهوا فرشاها ما غشا